أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس صاطعة إلى طاقاتي والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي لا لن يضر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عالي الطبقات يفدي النبي محمد كل الوراء هو مرسل الرحمن للآيات همست معاني النصر من كلماتي لا عن عرض الرسول بذاتي احمر الرسول بما ملكت منافحا بالشعر اكتبه على الورقات البدر يسمى في السماء بعزه والشمس ساطعه بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثباتي لا لن يضر بحديثكم بل زاد قدرا عاليا طبقاتي يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات نحري بنحرك يا محمد إنني متنهف للقائكم بمماتي عرضي بعرضك يا نبي مليكنا حان الوقوف لعرضكم بثباتي حان الوقوف لعرضكم بثباتي أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقاتي البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثبات يا فرحتات دنيا المليئة حينما هل الحبيب وصاحب البركات سقطت رماح الكفر عند قدومه واستبشرت في مجده أبيات فلربما غصن الأراك بلينه ثن المبالز يسقط الريات ولارب ما مووت الكريم مخف للق إثرا وفااته بهبات للقوم إ وفاات بهبات فمس مع النص من كلمات لذ عن بال الرسول بذات أحم الرصول بظاملك مافح بالش كتبوع على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثبات ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحيات هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة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 من امه صلت على خير الانام وصاتي فستعلمون بأننا من امه من امه صلت على خير الانام وصاتي فستعلمون باننا من أمة صلت على خير الأنام وساتي صلت على خير الأنام وساتي